وَسَادِعُ إلَ مَدَِةٍ مِ الرَبّكُمْ وَجََّةِ النضُهَ السَّمواتُ وَ الأأَغُّ وَعدِدَّت للِمُتَّقين وَسه إِلَ مَثَِة فِكُ وَجَةِ النُّه السمواتُ وَ وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الذين ينفقون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 أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فَالْأَنْهَارُ تَجْرِي نَـ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَالَتْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كان عاقبة وادخلت من قرنكم سنن كسير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلمون ان كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا إن مؤمنين إن يمسس قم قرح فقد مس القوم قرح مثله امسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ مِنكُمْ شُهَدَا وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ فَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ